يا صاحب اللي عالسكوتي نزعني يا صاحب اللي عالسكوتي نزعني وشعر لي أمدعك الكلام الحكيت خل الشقايا قابل أبراح ضعني خل في مال حين دام الزمان اللي وفالي خادعني ونفس الزمان اللي ضحكت بكت في كل حلم شوف جرحي وطعني وبكل جرحي موت حلم وبكل جرحي موت من بانيتك يا صاحب اللي عن سكوتي ينزعني وش ينفع ينفعك الكلام الحكيت خل الشقايا قابل اضراع ضعني خلف مالك حيره لو شكته احيان احس اني بالاحزان معني وارتب احزان الزمان ويا ليته ليته يشوف الحاله اللي وضعني فيها ويعطيني مثل ما اعطيته يا كم وفيت الواحد ما نفاني ويا كم نساني واحد ما نسيته ويا كم نثرت من الحروف وجمعني حزن على وجه القصايد قريته حزن على وجه القصة يتقاريتها يتقاريته يا صاحب اللي عن سكوتي ينزعني وشعدي عدي الكلام الحكيت خل الشقايا قابل اضرار لبما لحيلة لو شكيت ويا كم شكيت من السهر ما سمعني ليل على رجوة صباحي قضيت نبطي وهمي عن حياتي منعني مبطي وشف بين المعالي حتى الحبيب اللي وصلت قطعني باع وانا لوصل شاريته حب بقلبي لا اتفاني دفاني يا كم قسى قلبه ويا كم هويته يا كم قسى قلبا ويا كم هويتا يا صاحب اللي عاسك وتي نزعني وش عادي أمتعك الكلام الحكيتا خل الشقايا بقاب الأضراع ضعني مال الثمالحي راحوا تركني ما وسعني من حزني اللي بالمحاني طويته يا صاحبي لا يكبر الجرح دعني أهم في قسوات زمان مغيته يعني أنا تايه و هته يعني إني أعيش بعالم ما لقيته يعني أنا تايه و يعني إني أعيش بعالم ما لقيته إني أعيش في عالم ما لقيته <تصفيق> يا صاحبي اللي عن سكوتي ينزعني وش عادي ينفعك الكلام حكيته خل الشقايا بقبال أضرار لا ما مال حيلت